يعني في السنة 2000 يعني بقالك 5 سنين من يوم ما كنت في ثانيه ثانوي يعني انت دلوقتي 10000 نقطه صد على قلبك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 لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ايه ده انا متراقب للدرجه دي انا في كاميرا بتصلط على خواطر صدري من جوه انا للدرجه دي متراقب اول الايات بتقول لك انت بتراقب مش واخد بالك البني ادم بيتراقب وهو مش حاسس ده متراقب في خواطر صدره اذ يتلقى المتلقيان ده متراقب اتنين اتنين بيخبروا ربنا وربنا عليم بكل شيء بيكتبوا تقارير عنك في كل كلمه اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من كل لفظ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 بعد كده فجاه اللي قاعد يعمل المقص ده ومش واخد باله من كميه الرقابه الرهيبه تلاقيه مفاجاه رهيبه وجاءت سكره الموت بالحق جاءت يعني فجاه ما فينا كان عامل حسابها ما فينا اللي عنده 70 سنه ما عندنا واحد في البلد مات وعنده 100 سنه واللي عنده 50 سنه لسه ما قالش يكبر والشب بيقول لك يا عم وانا هموت زي صاحبي ليه ده انا ابويا بقى كل واحد ما حدش متوقع جاءت فجاه سكره سكره يعني قفله قفلت الزور هيموت العطش ومش قادر يبلع بق ميه قفلت العينين اللي لسان عايز ينطق ويقول الحقوني ما عادش قادر الموت بالحق الحق يعني مشاهد ما كانش عارفها اول مره يشوف الرقابه اللي كانت حواليه وما معوش عارف الرقابه دي كلها جت منين وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد المفاجاه الثانيه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بين يوم القيامه في لحظه وطالعين من تحت تراب النفض التراب والاكفان بتتمزق من على اجسادنا والاجساد بتتلم الاشلاء بتاعتها من كل انحاء الارض وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ليه اتنين مسكينه ايه انت مقبوض عليك النهارده انت ال50000 سنه في حيازتنا لغايه ما ربنا يأمر بك للجنه ولا للنار يا هنسلمك للملايكه دول يا هنسلمك للملايكه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 شاف رؤيه ان هو نايم على السرير فمراته جت تكلمه فبيكلمها فحسبته مات ما سامعاه فراحت قالت لأهله أهله جم بيقولوا له أنا عايش حسبوه مات ده في الرؤيه جابوا مغسل غسلوه وعايز يستغسل وبره بموتش ما حسبوه مات كفنوه دفنوه تحت التراب وهو بيقول لهم انا بموتش ما كلهم حسبوه مات دخل القبر اتقفل عليه الا نفسه في ضلمه كل ده في الرؤية وهو محسوب ميت لا ما جايين بيقولوا من ربك من دينك بيقول لسان يتشل مش عارف اطبق حاجه قعدت اصرخ اصرخ صحيت وانا مال الدنيا كلها صراخ مال الدنيا كلها استغاثات مراته وقالوا جيروا عليه في ايه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 شاف ملائكه معاها مقامع الحديد وقف عليها بعدها ابن عمر تحول الى قوامه ما ضيعش قيامته وحياته زي احد الناس كان مره وهو شاف رؤيا ان يوم القيامه قام وان الحميم بيتطاير والسماء بتسقط المهل فجى بعض المهل على جسم واحد يصرخ ويصوت من الالم صحى من نومه وبيصرخ بيقول بيقسم لقى على جلده وعلى جسمه اثار عامله زي القروش كده اثار المهل اللي كان متطاير عليه وكسب قلب حياته فكشفنا عنك غطائك فبصل وكله يوم الحديد فوق فوق من الوقت قوم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 القي في جهنم كل كف القي في ناس بتدخل النار زي كيس الزباله اللي بيترمى وناس بتدخل النار بلسان لهب من عصارات وناس بتدخل النار صاحبه على وجهها الى النار ولا حسبي الله ده ده بيترمى زي كيس الزباله القبيه قال قرينه ربنا ما ابغيت ولكن كان في ضلال بعيد يا رب مش انا يا رب هو خده هو ضيعه هو انسفه هو يعني سوره قاف بتقول لك وبتقول لك راجعوا علاقاتكم مع اصحابكم يا جماعه راجعوا علاقاتكم مع اصحابكم صاحبتك دي وبالايه ما تعمل معاكي ايه اللي معاك دي والايه دي ما حدي. لازم نفوق يا جماعه لازم نفوق بكل قوه يا جماعه ونفوق في طريق ربنا سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه قال قرينه ربنا ما اضغيت يا رب انا انا مش انا السبب خده هو يا رب خده احنا كنا اصحاب يا راجل عيب عليك الايش والملح انا عليا كل حاجه بس تنجد انا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 والعبد واقف على يمين سنبه وعلى شماله سنبه بين ايدي جهنم وواقف الرعب ده كله ينظر الله لجهنم ويقول يوم نقول لجهنم هل امتلئتي لسه فيك مك مكان فاضي يا جهنم لسه فيك مكان يسع اتنين عصا عصوني وبرزوني بالمعص يا جهنم لسه في ولا خلاص الاماكن خلصت وتقول هل من مزيد هات يا رب كمان هات كل واحده عصاك يا رب هات كل واحده برفتك بالمعص يا رب هاتهم لي يا رب انا بحبك يا رب انا بحبودك يا رب وعبدت ليك ان انا امسف اي واحد عصاك واي واحد برزك بالمعاصي واي واحد تجر على حرماتك يا رب وتقول هل من مزيد تخيلوا يا جماعه المعاصي قنابل المعاصي اسلح الدمار شامل خاف احسن تنفجر في دنيتك خاف احسن تنفجر في يوم القيامه فيك خاف احسن تنفجر في قبرك ولا عايز خاف احسن تنفجر في النار تعمل انفجار دمار في النار انا مش عايزك تدمر نفسك بنفسك انا بقول لك الكلام ده مش عايزك تدمري نفسك مش عايزين ندمر نفسنا اكتر من كده دمرنا نفسنا لخ... خلاص والله يا جماعه هنعمل في نفسنا اكتر من كده ايه